قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر تخيل بالتاء أي تخيل هي أي الحبال والعصي أنها تسعى والمصدر في أنها تسعى بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل تخيل بدل اشتمال وقرأ الباقون بلياء التحتية والمصدر في أنها تسعى نائب فاعل يخيل وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه والتقدير قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وبه تعلم أن الفاء في قوله فإذا حبالهم عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة بقوله وحذف متبوع بدا هنا استبح واذا هي الفجائيه وقد قدمنا كلام العلماء فيها فاغنى ذلك عن اعادته هنا والحبال جمع حبل وهو معروف والعصي جمع عصا والف العصا منقلبه عن واو ولذا ترد الى اصلها في التثنيه ومنه قول غيلان ذي الرمه فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصويها سابري مشبرق واصل العصي عصو على وزن فعول جمع عصا فأعل بابدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار عصويا فابدلت الواو ياء وادغمت في الياء فالياءان اصلهما واوان وإلى جواز هذا النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في الخلاصة بقوله كذا كذا وجهين جال فعول من ذي الواو لا مجمع أو فرد يعن وضمه الصاد في عصيهم أبدلت كسرة لمجانسة الياء وضمه عين عصيهم أبدلت كسرة لاتباع كسرة الصعد والتخيل في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هو إبداء أمر لا حقيقة له ومنه الخيال وهو الطيف الطارق في النوم قال الشاعر ألا يال قومي للخيال المشوقي وللدار تنأى بالحبيب ونلتقي وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يدل على أن السحر الذي جاء به في فرعون تخييل لا حقيقة له في نفس الأمر وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه دلت عليه آية الأعراف وهي قوله تعالى فلما القوا سحروا أعين الناس الآية لأن قوله سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين امرا لا حقيقة له وبهايتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامراته وقد عبر الله عنه بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة والايات الدالة على أنه خيال فإن قيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم الآية وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال فالذي يظهر في الجواب والله أعلم أنهم أخذوا كثيرا من الحبال والعصي وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى لكثرة ما القوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتها وبتخييل سعي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم وهذا ظاهر لا إشكال فيه وقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الحبال والعصي فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق فحرك الحبال والعصي فخيل للناظرين أنها تسعى وعن ابن عباس أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحرة مع كل ساحر منهم حبال وعصي وقيل كانوا أربعمئة وقيل كانوا اثني عشر ألفا وقيل أربعة عشر ألفا وقال ابن المنكدر كانوا ثمانين ألفا وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقال له شمعون وقيل كان اسمه يوحنا، معه اثنى عشر نقيبا مع كل نقيب عشرون عريفا مع كل عريف ألف ساحر وقيل كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم وثلاثمائة ألف ساحر من الصعيد مئة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة ألف وكان رئيسهم أعمى انتهى قال المؤلف رحمه الله وهذه الأقوال من الإسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه بهذا التنبيه من المؤلف أجزل الله مثوبته نأتي على نهاية لقائنا هذا أيها المستمع الكريم وبأمل تجدد اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته